ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة مَا يغشى ما زاغ البصى وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآبا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 وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذَرُوا وَازِرَةً وَازِرَةً أُخْرَى وَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ وأن رَبِّكَ ربك المنتهى 112. وأنه هو أضحك وأبكى 113. وأنه هو أمات وأحيا 114. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى